البيت لو يخضلون مهما حصل لا يمكن اني يخليك انا ورب البيت لو يخضلون مهما حصل لا يمكن اني يخليك اترك كلام الناس لا يهمون اسمع كلام اللي يعزك ويغلي. أنا ورب البيت لو يخضلونك مهما حصل لا يمكنني أخليك أنا ورب في البيت لو يخضلونك مهما حصل لا يمكنني أخليك ترك كلامنا لا يوهمونا اسمع كلام اللي يعزك ويغلي